الا تطغوا في الميزان و أ ق ي م و ا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان و ا ل أ ر ض وضعها ل ل ن ا م فيها ف ا ك ه ة والنخل ذات لكمان والحب ذو العصف والريحان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق ا ل ج ا ن من مارج منا ل ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء شركه م ا تكذبان و ل ا ل ج و ا ا ر ه م ى ش آ في ا ل ب ح ر ك ل د ع ل ا م ف ب أ ي ه غير ربحيه ك م ذات مضمون ا ل ج ا م ف ا ع ي شركه م ا تكذبان ي س أ ل من في ا ل س م ا ا و ه د ل شركه ل ي دعويه غير ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن سنفرغ ل ك م أ ي ه ا ا ل ث ق ل ا ن ف ب أ ي آلاء م ع ش ر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من من و ا ل ن س ا س ت ط ع ت م و ا ل ن ا قطار ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض فانفذوا ل ا ت ن ف ذ و ن إ ل ا ب س ل ط ا ن ف ب أ ي آ ه ا ك م ا ت ك ذ ب الله ن ي ر س ع ي ك الحسنى ف ل ا ت ه د ى ر ا ن ف ب أ ي آ ل ي ر ربحيه ذات ش ق ا ل س م ا ء ف ك ا ن ت وردة م ا ع ي فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس وناجان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان ويعرف المجرمون ب ص ي م ا ه م فيؤخذ بالنواصي و ن ق د ا م ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين ح م ي م ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ذواتا أ ف ن ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء شركه ف ا ك الهدى ن شركه ب م ا تكذبان د ع و ي ن على ف ر ش ب ط ا ئ ن ه ا من ا س ت م ر ق و ج ن اجتماعي ل ن ب ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه ن ق ا ص ر ا ا ت ل ط ر ف لم م ي ث ه ن إنس ق ب ل ه م ولا جان ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ك أ ن ه ن ا ل ي ا ق و ت و ا ل م ر ج ا ن ف ب أ ي آلاء شركه الهدى ا إلا شركه دعويه أ ي آ ل ر ر ب ك م ا ت ك ذات ب مضمون م ه اجتماعي ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان ا نضاختان ربكما تكذبان فيهما فاكهة فيهما ن و ل آلاء ورمان ربكما فبأي ك ذ ب فيهن حسان فبأي شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات ب ض م و ن اجتماعي لم يطمثهن ا ن س قبلهم ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام